إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسد، لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعل علوبا كبيرة، فإذا جاء وعد أولاهما. وَلَا هُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ, وجعلناكم أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوا وجوهكم وليدخلوا وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة ولي وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أي يرحمكم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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدُعُ الْإِنْسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاءً أَهُوَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأَيَتَيْنِ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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وَازِرَةٌ وزر أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا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 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد ثم جعلنا له جهنم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا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 وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 إما يبلغ عن عينك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما فلا تقلهما وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تغرض وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَطِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٍ إلَى أُعْنُقِكَ وَلَا تَبْصُطُهَا كُلَّ الْبَصْطَ فَتَقُوْدَ مَلُومًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا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 فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدا وأوفوا بالعهد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 كل ذلك كان سيئه عدا ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخرة القافِ جهنم فتلقى في جهنم ملُم مدحورا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 قَلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا اللَّبْتَ غَوْ إِذَا اللَّبْتَ غَوْ إلَى ذِلَّ عَرْشِ سَبِيلَبْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ وَلُوَّ كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض وما مُفيهن، وإمّا شيء إلا يسبح بحمده، ولكن, ولكن لا تفق، ولكن لا تفقه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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْتَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٌ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۘ وَانظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۙ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا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 فَيَنْغَضُّونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 ولقد فضلنا بعض النبئين على بعض وأتينا داود زبورا قل دع الذين زعمتم من دونه فلا يمنكون فلا يمنكون كشف عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجر والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أَأَسْجُدُ لِلْمَلَائِكَةِ من خلق تطينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ لئن أخرت أخرتني لا يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا. قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 فَلَمَنَجَّكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِينٌ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُنْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا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 ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناكم في البر والبحر ورزقناهم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 بعثك ربك عساي يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صديق وجعل لي من لدك سلطا نصيرا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأْوُسَ قُلْ كُلُّهُ يَعْمَلُ عَلَى شَكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَذَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 Right. <laughs>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 فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا عُمْيًا وَبُكْمًا وَصَمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَدَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كنا عظام ورفات أإنا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 فأرادا يستفزهم من الأرض وأغرقنا وأغ ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه لتقراه على الناس على على مكثر ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله إذا عَلَيْهِمْ عليهم إذا يتلى عَلَيْهِمْ عليهم يقررون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان بينكم ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا, تجع ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في في الملك ولم يكن له ولي وليا من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قَيِّمَ الَّلِي يُذِرُّ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَن لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا فِيهِ أَبَدٌ وَيُذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعك باخي عن نفسك ولع فلعك باخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم لنبل وهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا, آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا وشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة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 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْذُنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذِيَ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ تَقَالُ بُنُو عَلَيْهِمْ بُنِيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُرَّبِ أَعْلَمُ بِعَدْدِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مِنْ لَا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 وَإِنَّ أَسْتَغْفِرُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِ الْوَجُوهُ بِإِسَاءِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَاتُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ إنا لا نضيع وجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري, تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من صودس واستبرق متكئين, متكئين فيها على الأرائ نعمة الثواب وحسنات مرتفعة. وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لعديهما جنتين من أعشاب وخففناهما وحففناهما بنخن وجعلنا بينهما زرع. كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له عزنت رأى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن, ردد ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صحيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 هناك الولاة لله الحق هو خير ثواب وخير عقاب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء كما إن إنزلناه من السماء فاختلط به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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واعرضوا على ربك خفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبليس كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَقْضُونَهُ وَذُرِّيَتُهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلان وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القبولا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 فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاءٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخَرَة فَإِنِي نَسِيتُ الْحُرُوتِ وَنَأْنَسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فارتدى على أثارهما قصصان فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى واحتث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للإصرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 صحف إبراهيم ومسا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون ولا أنا عبدُم ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ونيّن هو الله أوحد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الله أكبر